يا أيهَا الذيينَ آمَنوا لا تَرفَع صْواتَكُمْ فَوق صَووك بِل وَلاَا تجهَروا وَلا تجهَر لَهُ بالِالقَوِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِ بعض أَ تَحبَبَ مالُكُ وَأَنتُم لا تَشعرون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 أقوم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم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 فتَانِ منِنَ المؤمِنِين قُسَةَل فَأَص يح بَنَهُماَا فَإِن بَغَتْ يحْبَهُماَا على الأُفْركَ قاتلُ التي تَغ حَ تَ فيأَ إلىأَمررله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 ولا تجسسوا ولا يغسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواه الرحيم يا أيها الناس إن خَلَقُناَاكُمْ مِن ذَكَر وَأُمس وَجعََّكمُمْ شعوبَ وَجَعََّكُم شعوبَ وَقَدَ إلَ لثارَفُ إِ أَكرَمَكُمْ م دَ اللهَّه أَسْخَكُمْ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 الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمدون